خویشتن درامین الشیخ و mm oh. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ I had it. نحي به بلدة ميتا ونسقيه وَلَقَدْ صَرَّنَّاهُ بَيْنَهُمْ لِيَنْ نَسْكَرُوا مَآبَى ونوشنا لبعثنا في كل قرية النسيرة ايه يا ولدي Yeah okay. قل ارا و هو يا رب الله Hello. يا قوم دين دين الذي خلق <تصفيق> السماء Mama! Uh -huh. الورمه ما تبقاش حاجه و هقول ان والله كلنا على السيف كلنا على الناس طلع الناس طلع الناس بخل طلع أبراً <تصفيق> جيداً. وتبكل على ايوه بقى تل على الخير الذي لا يموت وتبدع لقمده خلق السماوات ومرض وما بينهما في تسة أيام ثم دعا الرحمن تتل به ضفيرا الذي ضلق when dance in love برای على <تصفيق> و well ها Mhm it is بان مجانگی <تصفح> و <تصفيق> الله يا ايوه والله والذين God! Yeah. for این <سؤال> ناتیگا <مشور> <مشور> بله چه درد